book 2 40 40 tä küsimine al-su'al 'an ساعتد من هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك هي تورا أين يوجد هنا مطام جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد من صل كل بر اذهب لجهة اليسار عند الزاوية اذهب؟ لجه اليسار عند الزاوية من سار البيت معسا ثمسر مسة قصيرة على خط مستقيم ثم سر مسااف قصيرة على خط مستقيم من سي 100 متراملة ثم اذهب لجهة اليمين م متر ثم اذهب جهه اليمين 100 متر تڤايتا كابوسي كا يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص تڤايتا يمكنك ايضا ان تاخذ الترام يمكنك ايضا ان تاخذ الترين Te võite ka minu järel sõita. Jum kinuka aidan, ent sira halfi. Jum kinuka aidan, ent siir halfi. Kuidas saame jalgpallis taadenile? Keifa asiru, ilesad, kuratil kadam. Keifa asil iles kuratil kadam. Ületage sild. اقطع الجسر سيدك لابي تونلي اعبر النفق اعبر النفق سيدك كلما انت سر حتى ثالث اشارة ضوئية سر حتى ثالث اشارة ضوئية براكسير ليس مثلتنا ولا برايمل ثم انعطف يمينا Äind auali šera. Thumma en atef ja aual šeria. siis otse üle järgmise ristmiku. Tummasr, alahatin mustahien, alat takato et teli. Thummasr, alahat, mustahiim, alat takato, Vabandage teli. Vapandage kuidas ma jõuan lennujaama. Minfadlik, keifa asilu ilal matar. keifa asilu ilal matar. Parem oleks, kui te metrooga läheksite. El afdal entahud el metro. afdal entahud el metro. Sõitke lihtsalt lõppjaamani. Irke hatta. hetta ehiramahatta. Ärkeb bibasata, hatta ähir mahatta. Teksti ja raamatu jääd aadressilt www.book2.de